وظن أنهم مانعتهم حصنهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقد ففي قلوبهم الرعب يخربون وقد ففي قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمني نفعت برؤيا للألقاصار ولولا أن كتب الله عليهم الجناء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شبيل العقاب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 وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلف رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما مهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شبيل العقاب للفقراء المهادرين الذين أخرجوا من بئابهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون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 والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا وفِر لنا ولإخواننا الذين تبَّقنَ بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ألم ترَ إن الذين نافقوا يقولون لأخوانهم الذين كفوا من أهل الكتاب لئن أخرجتُم لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُفِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبْذَأُنَّ وَإِنْ قُتِلْتُمْ وَإِنْ قُتِلْتُمْ لَبَعْسُرًا نَكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَافِرُونَ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 ذلك بأنهم قوم لا يعقون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاكم وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء